on ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين فأنار به الطريق وفتح به أعينا عميا وآبانا صما وقلوبا غلفا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم واوصي نفسي اولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم اوامره وكثرة مخافته واحذركم وبال عصيانه ومخالفه امره واستفتح بالذي هو خير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 هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من حرها وشرها محبه النبي صلى الله عليه وسلم اصل عظيم من اصول الايمان لا يتم ايمان العقل فلن يجد العبد للإيمان طعما حتى يكون حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من حبه لولده ووالده والناس أجمعين. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين بل لن يجد العبد للايمان طعما حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه التي بين جنبيه. ففي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فوالذي بعثك بالحب لا أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. أي الآن اكتمل عندك نصاب المحبة الآن اكتمل عندك نصاب الإيمان قال الإمام الخطابي رحمه الله تعليقا على هذه الرواية يقول أن عمر رضي الله عنه نظر في المآلات وفي النتائج فلما علم أن النفس طالما تأمر صاحبها تأمر صاحبها بتلبية الشهوات واللذات التي تحب وانها طالما تجر صاحبها الى طريق النار وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر الهداية هو مصدر الهداية التي ان اقتفينا اثرها سلكنا طريق الجنة وان خالفناها سلكنا طريق النار نظر عمر في هذا المفهوم. فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بنا من أنفسنا التي بين جنبينا فقال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة مقترنة مع محبة الله جل جلاله يقول عليه الصلاة والسلام فلاكن من كن فيه وجد بإن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أولهن أن يحب, أن يحب الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار الشاهد انه صلى الله عليه وسلم قرن محبته عليه الصلاه والسلام مع محبه الله جل جلاله فمن احب الله احب رسوله فما ذكرت محبه الله ولا طاعة الله الا ذكرت معها طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام ولقد ضرب لنا الصحابة في هذا المفهوم أروع الأمثلة فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أذكرك وأنا في بيتي فلا أصبر حتى آتي لأنظر إليك وإني اليوم ذكرت موتي وموتك يا رسول الله فعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأنا وإن دخلت الجنة أخشى أن لا أراك تقول عائشة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 يرشد الله عز وجل هذا الصحابي الجليل ببشارة تدلى الى قيام الساعه تاييدا من الله عز وجل على صدق ما ذكر هذا الصحابي رضي الله عنه بانه جل جلاله يضمينه يضمينه ان من اطاع الله واطاع رسوله فانه سيحشر مع رسوله عليه وسلم ومع من قبله من الانبياء ومع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا شهادة تتلى الى قيام الساعة فاي شرف ذاك وأي, واي منزلة تل ما اجمل هذا المقام وما احلاه وما ازكاه وما ازناه وحاشا لله حاشا لرحمة الله أن تطف لنا منزلة دون أن تطف لنا الطريق المؤدي إليها ففي سورة آل عمران يأمر الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر, بأن يخبر الناس من حوله يخبر الناس من حوله ويرشدهم الى الطريق المؤديه الى هذه المنزلة فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الامام الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الايه زعم أقوام محبة الله ورسوله فابتلاهم الله بهذه الآية ابتلوا يختبروا بهذه الآية الابتلاء والاختبار فلكل محبة علامات تدل عليها ولكل مشاعر في جوف الانسان علامات ترجد من ينظر الى هذا الانسان الى ما في قلبه وان طال به الزمان وان طال الزمان بهذه المشاعر وان قفيت خف في داخله ف. فستظهر عاجلا او آجلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الامام ابن كثير في تفسيرها. هذه الايه هذه الاية حاكمة قاضية على كل من ادعى. على كل من ادعى محبة الله ومحبه رسوله. وهو في ذات الوقت. ينهج غير الطريقة المحمديه التي شرعه الله لعباده فاعتبرت هذه الآية قاضية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ومحبة رسوله فطريق الصحابة رضي الله عنهم الذي ارتضاه الله عز وجل لهم فرضي عنهم وارضاهم في كتابه طريقهم واضحة واضحة لا انهم استدلوا على محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه واستدلوا على محبه الله عز وجل ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم باقتفاء اثره صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ففي الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم حين وصف لنا حال الناس يوم القيامة فيقول عليه الصلاة والسلام وهو أرحم الناس بأمته يقول يؤتى بأناس من امتي يؤتى بأناس من أمتي غرلا محجلين يستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته بهذه العلامه غرلا المحجلين فيؤتى بغناس من أمتي فيؤمر بهم الى النار فيقول فأقول اي رب اي رب هؤلاء من أمتي فيقول الله يا محمد انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك لا تدري كيف غيروا لا تدري كيف بدلوا لا تدري كم ابتدعوا في دينك وفي سنتك. يقول عليه الصلاة والسلام وهو ارحم بنا من امهاتنا الله ولدننا يقول فاقول سحقا سحقا بعدا بعدا. سحقا لمن بدل بعدي. سحقا لمن غير بعدي. سحقا لمن بدل بعدي. لمن غير بعدي فيقول ابن كثير وهذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود إلى صاحبه في الدنيا والآخرة فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أول شرط من شروط استمال نصاب المحبة هو الإنقياد لشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه إلى يوم الدين اقتفى وبع معشر الاخوه إن من علامات المحبة الصادقة هي الدفاع عن من أحبب الرجل بفطرته وبطبيعته يحب أمه ويحب أباه فما يسمع أن أن رجلا قد انتقص من عرضه أو عرض أمه أو عرض ابيه إلا ثار بفطرته دفاعا عمن يحب ولقد أجمع المسلمون أجمع علماء الأمة على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وبذل الأنفس والأموال فداء له وهذا واضح في معركه بدر يطوف لنا احد الصحابه حاله وهو واقف بين شابين من شباب الابطار فيقول قلت في نفسي قلت في نفسي يعطونني شابين صغيرين لا يقدران على تحمل طاقه القتال ولا ضراوه المعركه قل حدثت نفسي بذلك يقول واذا بي انظروا الى معسكر المشركين وفيهم فيهم ابو جهل وفيهم ابو سفيان عفوا وفيهم ابو جهل وفيهم اميه وفيهم فلان وفلان من فرسان العرب المعروفين يقول فانظروا الى من حولي من الشباب واذا بهم شباب لا يقدرون على مطاولة ضراوة المعركة يقول واذا باحدهم يقول لي اي عمل اي عمل من ابو جهل في القوم